إلى موتٍ إلى قطٍ ولا ترضوا بكفر أو بعاري فموت المرء خيرٌ من حياةٍ بمعصية ومن تعذيب بناري إلى موتٍ إلى قطٍ هلوم ولا ترضوا بكفر أو بعاري فموت المرء خيرٌ من حياةٍ بمعصية ومن تعذيب بناري إلى موت إلى قتل هلموا ولا ترضوا بكفر أو بعاري فموت المرء خير من حياة بمعصية ومن تعذيب ناري إلى موت إلى قتل هلموا ولا ترضوا بكفر أو بعاري فموت المرء خير من حياة بمعصية ومن تعذيب ناري فنار الله تحرق كل نذل دليل بل من الإيمان عاري إلى موت إلى قتل هلوم ولا ترضوا بكفر أو بعاري موت المرء خير من حياة بمعصية ومن تعب بناري إلى موت إلى قتل هلوم ولا ترضوا بكفر أو بعاري فموت المرء خير من حياة بمعصية ومن تعب بناري لا تحزن أخى الإسلام إني عن الشهداء قد خلص طباري وناداني مناديهم ببشر أخى الإسلام قد طال انتظاري ولا تحزن أخل الإسلام إني عن الشهداء قد خل اصطباري وناداني مناديهم ببشر أخ الإسلام قد طال انتظاري فتب الله توبة كل عبد يريد الله أقدم لا تماري إلى موت إلى قتل هلوم ولا ترضوا بكفر أو بعاري سموت المرء خير من حياة من عصية ومن تعبيب ناري إلى موت إلى قتل هلوم ولا ترضوا بكفر أو بعاري قوم عمر خير من حياه الهمه ومن تعبي بناري تدعو الله مفتوح لحر كريم القلب سارع بافتقاري إلى رب الرحيم في عطايا سخيه وأكرم بالجواري تدعو الله مفتوح لحر كريم القلب سارع بافتقاري إلى رب الرحيم في عطايا سخيات وأكرم بالجوار ولا تركا إلى ظلم وكفر لتنجو اليوم من دار البواري يا موت الى قتل هلوم هلوم ولا ترضى بكفر أو بعاري فموت المرء خير من حياه في معصيه ومنطا دابني الى موت الى قتل هلوم هلوم ولا ترضى بكفر أو بعاري فموت المرء خير من حياه في معصيه ومنطا